إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولون تسمع لقولهم كأنهم خشوم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحضرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون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 ما رزقناكم من قبل من قبل أي يأتي أحدكم الموت وأفقه من ما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي أحدكم الموت أي يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي نولا أخرتني إلى أجل لفيقول ربي أخرتني إلى أجل إلى أجنبي قريباً فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلُها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلُها يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلُها والله خبير بما تعمل